الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطاهرين القرينة الثالثة <تصفيق> أم يقال بأن نقل الكليني لهذه الصحيحات وهي عمد الصبي وخطأه واحد في باب الجنايات مانع من إحراز إطلاقها لغير هذا الباب يرى إذ كما يحتمل أن يكون النقل في هذا الباب التطبيق اي كبراء السلام على الصغراء فانه يحتمل ان يكون من بابل تخصيص ولا دافع لهذا الاحتمال والوجه في ذلك احدى نكتتين النكته الاولى ان يقال لأن الخطاب إذا ورد مطلقا واحتملت قرينة مقيدة لإطلاقه فإن كانت القرين المحتملات متصلتان، أم كان نفيها بنفس الاطلاق وإن كانت القرينة المحتملة منفصلة فتارة تكون قرينة لفظية فتارة تكون قرينتان حالية، فإن كانت لفظاً أم كان نفيها بأصالة عدم القرينه والمقصود به اي بأصل عدم القرينات هو الشهاده السكوتيه اي ان سكوت الراوي عن نقل القرينة شهادة بعدمها وإلا لكان سكوته اخلالا بالغرض وهو مناف لأمانته أو ضبطه وأن إذا كانت القرينة المحتملات قرينة حاليه فلا يكون السكوت شايدا على عدمها إذ لعل سكوته لمعهوديتها بينه وبين من يروي الله فالسكوت عن الناقل في فرض المعهوديه ليس عمران مخلان بالغراب فهناك قاعده كبرويه عامه بكثير من الموارد وهي انه متى كانت القرينه المحتمله حاليه فلا يكون السكوت شاهدا على عدمها وحينئذ احتمالها من احراز الاطلاق والمقام من هذا القليل فإن من المحتمل أن يكون الراوي الأول هو محمد ابن مسلم رواها لمن بعده في باب الجنايات واتكأ واعتمد على اختصاصها بباب الجنايات على القرينة العالية وهي ايراده لها في سياق باب الجنايات وحيث لا دافع لهذا الاحتمال فلا يمكن التمسك بالاطلاق ما ليس هدفا عندكم على ذلك الكتاب؟ محمد كتابي؟ كتابي؟ الرواية عن كتاب محمد بن مسلم؟ الرواية ينقلها منقوله عن كتاب محمد بن مسلم؟ نحن أن كتاب محمد بن مسلم مقطع ذات الطريقة الدينية؟ ما هذا يذكره صاحب البحار أن هذا هذا التبويب المذكور في الكافي هو منقول عن الكتب الأصل الأربع ماء يعني الأصول الأربع ماء كانت في هذا التبويب فنقلت إلى الكتب الأربعاء لابد أن أذكر هذه النقطة ولا أقول أنا سوف أقول مرض نقل الكلين لها في بابة بالأحيان نعم لا. يمكن أن يحتمل هو لو لم ينقلها الكلين أنها مقتصف بالجناعة وكن أيضا يأتي هذا البحث كله سواء كانت موجودة في, باب في هذا الباب عند الكلين أم لا ولكن هذه النقطة التي أشعرهم إليها مؤثرها على وانا نقلت كما كان النكته الثانيه ان يقال بانه نقل الراوي لرواية معينة في باب معين من دون التنصيص على اختصاصها لذلك الباب غير مناف لأمانة الناقل غير مناف لأمانة الناقل فإنه إن كانت الرواية مطلقتان فذلك الباب من تطبيقاتها ومصادقها وإن كانت الروايه خافته اذا فيكفي في تحقيق الغرض وهو العمل بها في بابها نقلها في هذا الباب إذن فما دام النقل في باب معين من دون قرينه على التخصيص غير مناف للامانه فاحتمال اختصاص الروايه بهذا الباب احتمال لا دافع له وحينئذ فهو مضر او مانع من احراز الاطلاق اذا فهذه القرينة الثالثة هي المعتمدة لدينا في عدم شمول هذه الصحيحه لغير باب الجنايات. فلا يصح الاستدلال بها على سقوط الكفارة عن مال الصبيل الدليل الثاني أصل المطلع قلنا ما استدل له صليت. أصل المطلر جنة أدلله له بماذا سنة سنة في الأول الدليل الثاني الدليل الثاني انصراف أدلة الكرام عن الصبي. لأن موضوعها هو المحرم، ويشك في صدق عنوان المحرم على الصبي، بل. الدعية كما في المرتقاء كون إحرامه إحراما صوريا ويلاحظوا عليه أن ظاهر الأدلة كون إحرامه شرعيا كما في معتبرة زرارة عنه عليه السلام قال فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج وظاهره أن التلبية منه شرعية هذا إذا كان يدرك يكون كم مرة ينتشر عشر أو ثمان مرات هذا غير ممكن فيه الأمور. هذا غير ممكن أن يأمر. يعجب إحنا كم مرة يلفي عنه. لا على الرواية. لا على هنا يعني يكون فينا غير ممكن فيمن يعني يدرك. ما يخالف هي الرواية قالت هكذا يأمر فإن لم يحسن. لا بوعن. هذا أصل الصغيرات. الله بالضرورة يقول من أيام الإنسان الإنسان هذا هو يخاطب إذنًا من يذكر مايقال. مالي. مايقال. فيقال إنه مخصص يعني من يستطيع الاحرام فاحرامه شرعي لا بس فهذا كلامي. بالنتيجه على الكلام يعني, يعني من جانب يعني عم يعني بخصوص مثلا ما الكلمة. يعني الكلمة في هذا جيد إذا قال لكم شخص إحرام الصبي صوري صح. وهذا طبيعي شيخنا الكلام مو كله لكم إذا قال شخص إحرام الصبي صوري شنو؟ موجبه كلية. هو يدعي أن إحرام كل صبي ويكفي في رد الموجب الكلي سالب الجزء نقول له لا الصبي القادر على التلبية إحرامه احرام شرعي وليس احرام صوري هذا الذي نقول وفي خبر يونوس هذه الوائز مرت عندنا ثالث وفي خبر يونس ابن يعقوب عن أبيه عنه عليه السلام قلت فمن أين يحرمون قال بهم العرج ائتي بهم العرج فليحرموا منها وهذا ظاهر في ان احرام الصبي شرعي غاية الامر أن إحرامه تبعي وليس استقلاليا ولكن هذا لا يوجب خفاء صدق عنوان المحرم عليه الدليل الثالث سيدنا يشبه نقاط نقاط الصبية نقاط نقاط المكان الذي يحرمون منه أوه يعني سر من هذا المكان دائما اعرج لا هذا غارد في ان معي صديه صغارا وانا اخاف عليهم البرد فقال الامام ائت بهم العارض فيحرموا منها يعني اذا خيف عليهم البرد اخر احرامهم الى منطقة العارض خصوصيه للمكان بالنسبه لاحرام الصغير اذا خيف عليهم البرد. لا خيف عليهم البرد الدليل الثالث ان احجاج الولي للصبي وإن لم يكن سببا لارتكاب الصبي ما يوجب الكفارة ولكن عدم رقابه الولي للصبي بعد احرامه سبب عرفي لوقوع الصبي فيما يوجب ال الكفاره ونتيجه ذلك استناد موضوع الكفاره للوليد فالكفاره من ماله ويلاحظ عليه ان موضوع الكفارات والمحرم المرتكب لأحد المحظورات فإذا ارتكب الصبي أحد المحظورات فإما أن يستند فعله للولي بالمباشرة أو بالتسبيح، أما استناده. إليه بالمباشرة فواضح العدم لأن المباشر هو الصبي وأما استناده إليه بالتسبيب فهو فرع كون التسبيب اقوى من المباشر ومجرد عدم الرقابه لا يوجد أقوائية دخل الولي في ارتكاب المحظور الدليل الرابع إن الكفارات غير ثابتا لا على الولي لعدم ارتكابه المحظور ولا على الصبي لحديث رفع القلام <تصفيق> حيث ان خطاب الكفار تكليفي محض وليس حكما وضعيا الحكم بالضمان في فرض الاتلاف وحينئذين فهو فهو مرفوع عن الصبي بحديث الرافع وأورد على ذلك في تفصيل الشريعة أنما يرتفع عن الصبي إنما هو وجوب الكفار تكليفا وأما سببية ارتكاب المحظور لثبوت الكفاره فهو حكم وضعي فلا موجب لارتفاعه عن الصبي، وحين فيلزمه دفع الكفار إذا بلغ. ويلاحظ عليه ان سببيه ارتكاب المحظور كلبس المخيط مثلا للكفاره ليست سببيه مجعوله من قبل الشارع وانما هي منتزعه عقلان في فرض فعلية الخطاب التكليفي، مثلا اذا قال الشارع اذا لقيت نيتا مسلمان تجهزه فإن المجعول في المقام ليس إلا الحكم التكليفي وهو وجوب التجهيل وأما سببية وجدان الميت المسلم لوجوب التجهيز فهي من الأمور الانتزاعيات التي ينتزعها العاقل في فرض فعلية الخطاب لي، وهو وجوب تجهيز. فإذا ارتفع الخطاب، تكليفي بحديث الرافع فلا مجال حينئذ لبقاء السببيات كي يقال بأنها لا ترتفع بحديث الرافع ولازمها وجوب الدافع بعد البلوغ مضافا الى ان التكليف بالكفاره نوع من المؤاخذات فرفعه يقتضي ارتفاع السببية ايضا وإلا لو بقيت السببية لما بعد البلوغ بحيث يجب لا هذا البالغ دفع الكفاره لما ارتكبه حال فهذا خلف عدم مؤاخذته بما فعله حال الصلاه ومقتضى ذلك ان نلتزم في سائر الموارد بمؤاخدة الصليب اذا بلغ بجميع ما ارتكبه حال صباح إنه المشكلة في هذا يأتي الكلام في المسألة القادمة فثبت أنه لا كفارة فثبت أنه لا كفارة في مال الصبي عند الاحجاج به ولا على الولي